Qaf, ve القرآن المجید. Belgejbu al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 وما لها من فروج ولرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منير ve neselimiz sema imam mübarek, fəambetnabii cenneti ve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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم وأن كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا صرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدني عتيد. القي في جهنم كل كف. إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد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 ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكمهلكنا قبلهم من قرنهم. ما شد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب نولق السمع وهو شهيد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 جبار فذكر بالقرآن من يخاف عيم